ايه مشتاق الغلاك والغضا قلبي عطاه ايه مشتاق الغلاك قلبي أعطاك إيه إيه يما من سواك ولا أبد غيرك يمون يما يا نبع الحنان يعقل روح المكان الغضاء باقي زمان وانتي يا من العيون اي مشتاق لغلاك والغلا قلبي عطاك اي ما من سواك ولا بد غيرك يموت